بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل هم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ مَشِئَتَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا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 فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة Fəmin şəyət təqədə ilə rəb-hə səbəyilə İnn rəb-kəyəyələm ənək təqəm ədnəm ədnəm ən thulüthəyən ləyil və nəşfəhə وəthulüthəhə və والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم واللوا اخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرا ما تيسر من واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُنْ قَدّمُ لِأَ فُسِكُ مِنْ خَير تَجُهُ إِندَ اللَّهُ وَخَرَ وَأَحَّ مَا أَجَاء وَاستَغْفِ الَّ إِ اللهَّهَ